استوى إلى السماء وهي دخان فَقَالَ لَهَا وللأرض فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها تَقَلَّهُنَّ سَبْعَ سَهَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحُسْبَاهُ ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز الْعَلِيمِ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 تَّ عِذَا مَ جَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُم وَأَبَصَارُهُم وَجُلُودُهُم شَهِدَ عَلَم سَمْرُم وَابَصَرُ وَجُلُودُ بِمَا كَوا يَعْملود وَقالُوا لِجُلُودِهِم لِمَا شَهِدُّم عَدنَ قالَُ قَلَم الله الذي طَقَقُ شيءَيء وَهُو خَلَقَكُم أَلَ مَغْ وَهُو خَلَقَكُم أَلَ مَرَةِ وَإلَه تُجعون وَمَا كُمْ تُم تَسَْتِي يشهَدعَكُمْ سَمُحُم وَل بَصَُخم وَل جُلودُكُم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم, أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فَإِذَا اصْبَرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَدْ أَبْطَأْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 فَل نُذطًا الذيذينَ كَفَم عَدَابًا شَد دَو وَلَ نَجَزَّهُم وَلَ نَجزَّهُم أَسوََّكَانُوا يَعملُون ذَلِكَ جَزَ وَعَدَ إِلهِا لَم فِي هذادَ خُلدِ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 الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكه تؤلا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون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 وبر وما يلهى الا ذو حظ عظيم وان ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن اياته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 على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون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 من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي قل الذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا فلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ الْعُلَىٰ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يبعون من قبل وظنوا ليس لا يسام الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فييئس قنوط ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضره لا يقولن ليقولن, ليقولن هذا لي وما ض من ساعة قائمه ولنرجعت الى ربي ان لي عنده لحسنى فلننب ان الذين كفروا بما عمل ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعمنا على ال ساني اعرض وانا ابي جاربه واذا مسه الشر فدو دعاء ان عريض قل ارئيتم من كلام عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن وفي شقاق بعيد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 Çeyi.